إنما يتذكر أولو الألباب أعلم الأدبي إسهل أعلم تبي عشق العلماء وطرق صنوات الأتبين وثم لا لا تفتخر من تخرج من دنيا الوراء الحسدين بالعلم من أدري عشب السبيل عشبه يتعلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم واهلا وسهلا في هذا اللقاء الأول من لقاعات الدورة العلمية الأولى نتباحث فيها بإذن الله عز وجل مباحث من علم أصول الفقر من خلال كتاب الورقات للعلامة الجويني ما هو علم أصول الفقر ما الفرق بين علم أصول الفقر وعلم الفقه علم الفقه يراد به العلم باحكام العباد العملية ما حكم صلاتك ما حكم زكاتك ما حكم حجك ما حكم البيع ما حكم عقد النكاح ما أحكام الجنايات ما القضاء هذه احكام عملية تبحث أين في علم الفقه تبحث أين؟ في علم الفقه بينما علم أصول الفقه يبحث فيه ثلاثة أشياء واربعة أمور الأمر الأول ما هي الأدلة؟ وما الذي يصح أن نستدل به؟ وما الذي لا يصح أن نستدل به؟ لو ذكرت لك قصة وحكاية حصلت في إحدى الدول فأخذت منها حكما شرعياً هل يصح الاستدلال بالقصص والحكايات او لا يصح من اين تبحث هذه المسألة في علم اصول الفقه المنامات اقوال التابعين وافعالهم الكرامات التي حصلت لبعض علماء الامة او اوليائها هل يصح الاستدلال به او لا يصح هذا نبحثه في علم الاصول هل هناك مباحث من علم الكتاب من السنة ما هي شروط الاستدلال هل تبحث في هذا العلم علم أصول الفقه كذلك كيف نفهم الكتاب والسنة يسمونها قواعد الاستنباط وكيف نأخذ الأحكام من الأدلة إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسلوا هنا فعل أمر الأمر ماذا يفيد؟ الوجوب من أين, أخذنا من أين نبحث هذه القاعدة؟ نبحث في هذا العلم علم أصول الفقه قاعدة الأمر يفيد الوجوب إذن القسم الثاني من أقسام هذا العلم ما يتعلق بقواعد الفهم والاستنباط كذلك في علم الأصول نبحث الاجتهاد والتقليد من هو العالم الذي يستخرج الأحكام من الأدلة ومن هو الذي لا يجوز له أن يستخرج الأحكام من الأدلة ويجب عليه أن يرجع إلى علماء الشريعة هذا نبحثه في هذا العلم إذن علم الأصول قواعد نستخرج بواسطتها الأحكام الشرعية من الأدلة بمثابة الآلية التي تمكن الإنسان من استخراج الأحكام من الأدلة هذا العلم علم الأصول هو الذي ينتج لنا علماء يطبقون الأدلة الشرعية على الأحكام ما هي فائدة تعلم علم الأصول اكتبوا فوائد تعلم علم الأصول الفائدة الأولى فهم الكتاب والسنة إذا عرفت قواعد الاستنباط تتمكن من فهم القرآن وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك لفظ هل هو لفظ عام أو لفظ خاص كيف نفهم وكيف نعرف أنه لفظ خاص أو عام نعرفه من خلال قواعد علم الأصول الأمر الثاني معرفة أن هذه الشريعة لا تتناقض يعني في مرات يأتي أدلة تشكل على أفهام بعض الناس فيظنون أنها متعارضة متناقضة لكن إذا فهمت الدليل فهما صحيحا تبين لك أن هذا الدليل الأول في محل وأن الدليل الثاني في محل آخر ومن ثم تعرف أن الشريعة لا يوجد فيها تناقض ولا تعارض الفائدة الثالثة من فوائد تعلم علم الأصول فهم المصطلحات العلمية نحن نقرأ في كتب السنة في شروح السنة في كتب تفسير القرآن مصطلحات لا نفهم هذه المصطلحات إلا بتفسيرها الذي يكون في هذا العلم علم الأصول تجد مرات بعض العلماء يقول هذه الآية تدل بطريق التنبيه على كذا ومرات مثلا يقولون تحقيق مناط المسألة كذا تحرير محل النزاع كذا ما معنى هذه الألفاظ وما هي الدلالاتها مرات يقول هذا حكم واجب حكم هذه المسألة الوجوب ما هو الوجوب وما هي الآثار المترتبة عليه يعرفها في هذا العلم يأتيك ويقول هذه سنة أحادية ما معنى سنة أحادية يقول إجماع سكوتي قياس عكس هذا نجده في كتب التفسير في كتب شروح الحديث إذا لم تعرف هذه المصطلحات لن تفهم الكتب العلمية في أي فن شرعي الفائدة الرابعة أن معرفة هذا العلم يؤهلك لاستخراج الأحكام من الأدلة بحيث تفهم تستخرج الحكم من القرآن من السنة أي مسألة تعرض لك تقوم باستخراج حكمها من الكتاب والسنة علم الأصول أيضا يفيد في فهم كلام الناس مثلا إذا كان عند جدك وصية كتب وصية كيف نفهم هذه الوصية من القواعد الأصولية هناك قواعد لتفسير الألفاظ الوقف الذي عندكم هناك سك للوقفية كيف نفهم هذا الصك سكوك الاختلاف وسكوك الحكم والقضاء نعرفها من قواعد هذا العلم في أزمنتنا هذه هناك حوادث جديدة تحدث هذه الجوالات جاءت هذه وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى احكام جديدة في جزئياتها كيف نعرف هذه الأحكام نعرفه من خلال تطبيق القواعد الأصولية على الكتاب والسنة بواسطة هذا العلم يترقى الإنسان إلى درجة الاجتهاد ويصبح من علماء الشريعة كذلك من فوائد تعلم علم الأصول أن نعرف أن اجتهادات العلماء ليست أمور اعتباطية أو جاءت جزافا لا اجتهادات الأمه السابقين مبنية على قواعد وعلى أصول حتى اختلافات من اختلافات التي بينهم لم تأتي اعتباطا مجرد ذهن فقط لا جاء بناء على قواعد هذا يرى قاعدة وهذا لا يراها مثال ذلك مفهوم المخالفة علماء الحنفية لا يرون حجيته والجمهور يرون أن مفهوم المخالفة حج شرعية يستدل بها ومن ثم قد يقول الجمهور بحكم بناء على مفهوم المخالفة وفقهاء الحنفية لا يقولون به مثال ذلك عند علماء جمهور علماء الشريعة أنه لابد من السلام في الصلاة فالسلام في آخر الصلاة من الواجبات من أركان الصلاة لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة وتحليلها السلام وتحليلها السلام قالوا تحليل مبتدى معرفة لأنه نكره إذا أضيفته إلى معرفة والمبتدى المعرفة ينحصر في الخبر وبالتالي لا يمكن أن تنهي الصلاة إلا بالسلام طيب عند الحنفية يقولون هذا حصر والحصر من مفهوم المخالفة وهم لا يروا الحجية مفهوم المخالفه ومن ثم قالوا بأن التسليم ليس شرطا وليس ركنا في الصلاة وأن الإنسان يتمكن من إنهاء الصلاة بأي فعل يختاره طيب ننتقل إلى طرائق العلماء في, في علم الأصول هناك طريقة الحنفية بأن جعلوا القواعد الأصولية مأخوذة من فروع آئمتهم ولهم مصطلحات يستقلون بها ويخالفون بها الجمهور والطريقة الثانية طريقة الجمهور بأن يأخذ القواعد من أصولها وأدلتها ثم ولا يتفتون إلا للفروع إلا على جهة التفريع والتطبيق ولذلك لهم أصول مستقلة لهم من أمثلة ذلك عند الجمهور يقسمون الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق الواجب الموسع الذي لا يتسع الوقت فيه لفعل الواجب إلا مرة واحدة مثل الصوم كم يمكن أن تصوم في اليوم الواحد من مرة عشر مرات مرة واحدة بخلاف الصلاة فصلاة الظهر وقتها طويل تتمكن من أداء صلاة الظهر في مرات متعددة الأول يسمى واجب مضيق لأنك لا تتمكن من فعله إلا مرة واحدة والثاني واجب موسع الحين فيه يقولون هذا ظرف وهذا معيار ما يقول الواجب موسع وواجب مضيق إذن الاختلاف هنا اختلاف في الاصطلاحات ولا يترتب عليه الثمرة ولذلك هؤلاء لهم مصطلحات حنفية والجمهور لهم مصطلحات أخرى علم الأصول موجود في النصوص الشرعية كتابا وسنة مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب مأخوذ من قول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم وهو مأخوذ من لغة العرب لأن العرب يفهمون من صياغ الأمر أنها للإلزام والإيجاب وبعد ذلك كان الصحابة يعرفون هذه القواعد علماء الشريعة يعرفونها لما دخلت العجمة على الناس خفيت عليهم بعض هذه القواعد ومن ثم احتاجوا إلى التأليف وضع مؤلفات لضبط هذه القواعد وكان من أوائل من ألف الإمام الشافعي الإمام الشافعي متى توفي الشافعي؟ سنة 200؟ كم وأربعة أو خمسة طيب ثم بعد ذلك وجدت مؤلفات كثيرة من المؤلفات التي ألفت كتاب الورقات وقد نسب إلى الجويني والجويني من علماء الأصول الذين لهم باع عظيم في العلم وله له مؤلفات كثيرة منها كتاب التلخيص كتاب التقريب والإرشاد كتاب البرهان إلى غير ذلك من الكتب كتاب الورقات هذا من الكتب التي تم بها العلماء واعتبروها مبدأ لهذا العلم من أزمنة متعددة ولذلك ألف على هذا الكتاب كتاب الورقات شروح عديدة كثيرة من العصور الأولى أكثر من ألف شرح من أواخرها شرحنا شرح الورقات في أصول الفقه وهو شرح اللطيف وناخذ منه بعض الفوائد علم الأصول هناك دعايات لبعض الناس يحاولون تزهيد الطلاب في دراسة علم الأصول لماذا ناخذ بعض هذه الدعايات المغرضة تجاه علم الأصول الدعاية الأولى قالوا علم الأصول علم مبتدأ علم فيه مؤلفون ليست عقائدهم صافية علم أهل البداء طيب نقول من أول من ألف في هذا العلم الإمام الشافعي ما عقيدته سني سلفي إمام من أئمة السنة هل يمكن نصفه ببدعة إذن هو الأصل رآية هذا العلم بيد هذا الإمام وهذا العلم مأخوذ من القرآن والسنة مأخوذ من لغة العرب التي نزل بها جاء بها القرآن والسنة بها حينئذ هل يمكن أن نتهم هذه القواعد المأخوذة من الكتاب والسنة بأنها قواعد ابتداء أو قواعد مبتدعة طيب كون بعض المبتدعة ألف في هذا العلم لا يعني أن هذا العلم علم بدعي وجد هناك من المبتدعة من ألف في تفسير القرآن هل يكون تفسير القرآن علم بدعي وجد في شرح الأحاديث من كتب فيها وهو من أهل البدع نقول هذه علوم بدعة إذن هذه الدعاية غير مقبولة طيب يأتينا بعض الناس ويقول علم الأصول مبني على علم الكلام علم الكلام ما هو علم الكلام علم الكلام يطلق على معنيين الأول علم العقيدة والثاني بناء المعتقد على القواعد المأخوذة من الأمم الأخرى من اليونانيين وغيرهم إذن هذه قواعد عقائد ليست ليس هذا العلم هو نفس ذلك العلم هذا علم مغاير علم الاصول يقول بعض الناس هذا العلم علم ليس فيه شيء جديد بل هو مع علم ماخوذ من بقيه العلوم بعضه ماخوذ من لغه العرب وكراواعد النحو وبعضه ماخوذ من البلاغة وبعضه ماخوذ من المصطلح ثم يجهدون الناس في مثل هذه بمثل هذه الدعايات فنقول نظرة الأصول تخالف نظرة أولئك لأن الأصول ينظر في هذه القواعد من بين عينيه أخذ الأحكام الشرعية من الأدلة عندما نتكلم عن الحقيقة والمجاز بحثنا فيها نحن يا أهل الأصول يغاير بحث أهل البلاغة أهل البلاغة لهم مقاصد الإثبات بلاغة الكلام بينما نحن نبحث في الحقيقة والمجاز من أجل التمهيد لاستخراج الأحكام من الأدلة بعضهم يقول هذا العلم مبني على علم المنطق وقد زهد العلماء في علم المنطق ونقول علم المنطق فيه مصطلحات يستفيد منها الباحث في أي علم وقد يراد به قواعد يستخرج بها معرفة الأشياء مجردة أو معرفة النسبة بينها وهذه القواعد ليست جزءا من علم الأصول بعض الناس يقول العلم الأصول هذا علم صعب وعلم معقد وكلامه الأصوليين غير سهل الفهم ولا يتبين المراد به إلا بعد تمحيص وتدقيق وتقليب نظر ونحتاج فيه إلى أزمان طويلة حتى نفهمه وبالتالي نبحث في العلوم الأخرى التي ليس فيها هذه الصعوبة فنقول الصعوبة هذه في مؤلفات متأخرة ليست الصعوبة في القرآن ولا السنة ولا في المؤلفات المتقدمة إنما من أجل الاختصار أصبح فيه نوع صعوبة. وبالتالي لا يصح أن نقدح في العلم كله من أجل بعض المؤلفات الموجودة في هذا العلم فإذا كان بعض الكتب فيها صعوبة فتوجه إلى كتب أخرى ليس فيها صعوبة طيب قدرنا أن هذا علم الصعب لكنه مهم ومفيد كما تقدم وبالتالي لا بدنا ندرسه حتى ولو كان صعبا بل العلم الصعب أولى بالعناية من العلم السهل لأن هذا العلم الصعب تحتاج إلى فهمه ومعرفته بخلاف العلم السهل فيكفي منه الوقت اليسير بل العلم الصعب تحتاجه به إلى معلم ومن ثم لابد تأتي إلى مثل هذه الحلقات وتضع ركبتك بركب أهل العلم حتى تعرف مثل هذا العلم بخلاف العلم السهل المبني على هذا العلم هذا العلم لا يمكن أن تعرفه إلا بدراسته لكن المسائل الفقهية إذا عرفت القواعد الأصول الأصولية وعرفت الأدلة الشرعية يمكن أن تستخرج الأحكام من الأدلة بواسطة هذه القواعد ومن ثم لا تحتاج إلى كراءة كتب كثيرة في المسائل الفقهية لأن هذا العلم بمثابة القاعدة التي تؤسس عليها علم الأصول وعلم الفقه مثل علم الطب والصيدلة الصيدة اللي عندها أدوية لكن ما يعرف ما هو الدواء المناسب لهذا المريض بخلاف الطبيب يعرف الدواء المناسب لكن قد يكون الدواء غير موجود عنده لكنه يرشده إليه وبالتالي إذا جاء الطبيب للصيدلية يتمكن من استخراج الدواء المناسب للمريض بخلاف الصيدلي إذا جاء للعيادة هل يتمكن من كتاب وصفة للمريض هكذا بالنسبة لعلم الأصول والفقه لعلنا نقرأ هذا الكتاب وابتدأ المؤلف بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه قال وبعد هذه ورقات تجتمل على معرفة فصول من أصول الفقه واضح الكلام المقدمة التي تقدمنا بها الآن يبدأ المؤلف بتعرف كلمة أصول الفقه كلمة أصول الفقه مبنية من كلمتين أصول وفقه أصول ما معناها الأصل في اللغة الأساس يقال أصول البنيان أساسه نقول فلان ما له أصل ولا فصل مش معنى أصل ليس له آباء لهم شرف وعمل طيب ولا فصل مش معنى ليس له لسان فصيح يتكلم به فهذا معنى قولهم لا أصل له ولا فصل هذا معنى أصل في اللغة والاصل في اصطلاح العلماء مره يطلق على القواعد فعله يطلق على الادله ومره يراد بكلمة الاصل ما يقاس عليه ما يقاس عليه وهناك اطلاقات أخرى للاصل في الاصطلاح اما الفقه فيراد به الفقه في اللغه الفهم الدقيق ولذلك قال الله عز وجل قال الله جل وعلا مبينا ولكن لا تفتقهون تسبيحهم يعني لا تفهمونه ولا تعرفونه في تسبيح الحيوانات إذا تقرر هذا فالفقه في الاصطلاح يراد به عدد من المعاني المعنى الأول الأول أن يراد بالفقه جميع احكام الدين يقال لها فقه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به فقه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ما معنى يفقه في الدين العلم في جميع الفنون ليس في العلم الصلاحي الفقه الاصطلاحي فقط ما يجينا واحد يقول هذا الحديث يراد لا يراد به علم السنة أو لا يراد به علم تفسير القرآن لا هذا يشمل الجميع ومنه قول حز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين مما ليتفقه في الدين ألوه هو علم الفقه بحسب الاصطلاح المتاخر يقول لا جميع أحكام الشريعة يدخل في تفسير القرآن يدخل فيه علم السنة يدخل فيه القواعد الأصولية وهذا هو المراد دمما قالوا أصول الفقه ليس المراد به العلم الخاص وإنما المراد بأصول الفقه أي أدلة الشريعة ويشمل جميع العلوم ولذلك من قواعد علم الأصول ما نستفيد منه في العقائد وما نستفيد منه في تفسير القرآن وفي الحكم على الأحاديث وفي شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معرفة أحكام النوازل والوقاع الفقهية وغير ذلك قد يراد بكلمة الفقه معرفة الاحكام العملية سواء كانت قطعية أو كانت ظنية وقد يراد بالفقه القدرة على فهم الأحكام يعني يسمونها الملكة التي توجد عند الإنسان قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا يعني كان عندهم ملكة يتمكنون بها من استخراج الأحكام من الأدلة جاء المؤلف بتعريف الأصل فقال ما ينبني عليه غيره هذا أحد التعريفات اللغوية لكلمة الأصل وإن كان بعضهم لا يرتضي هذا التعريف نقول السقف مبني على الجدار ومع ذلك لا يقال الجدار أصل للسقف مع أن الجدار يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره طيب كذا قال الفرع ما يبنى على غيره قلنا أن الصواب أن الأصل هو في اللغة الأساس ثم عرف الفقه بحسب الاصطلاح المتأخر ولم يعرفه بحسب الاصطلاح الشرعي فقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا التعريف للجويني رحمه الله يستقل به عن أكثر علماء الشريعة وحيث قصر الفقه على الأحكام الاجتهادية فقط بينما أكثر علماء الشريعة يرون أن الفقه يشمل الأحكام العملية ولذلك أي كتاب فقهي تجد فيه مؤلف الفقه تجد فيه احكام قطعية يذكرون وجوب الصلاة وجوب الصلاة اجتهادي ولا قطعي قطعي ومع ذلك يذكرونه في علم الفقه في علم الفقه ومن ثم قولها التي طريقها الاجتهاد في ما فيه طيب قال المؤلف أنواع الاحكام الشرعية الحكم في لغه العرب يراد به المنع ومن هنا يقال للحبس قد يسمونه حكم يعني يحبس ويمنع من دخل فيه من الخروج والحكم في الاصطلاح العام اثبات امر لاخر اذا قلت انتم جالسون اثبت نف... آه... نسبت الجلوس إليكم فهذا يسمى حكما طيب أنتم غير فاهمين هذا حكم ولا مو بحكم لماذا أرفعوا الصوت أو غير مقتنعين به مقتنعون بأنكم غير فاهمين ها؟ فهمتم ما ذكرنا سابقا أو تفهموا واضح طيب الحكم إذن اثبات أمر لآخر أو نفيه عنه عندما تقول فلان طويل هذا حكم عندما تقول فلان صادق هذا حكم في الاصطلاح الأصوليين يراد بالحكم خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع سجله تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع حتى نفسره كلمة وحدة كلمة كلمة خطاب معروف كلمة خطاب يلجم على ذلك أن يكون هناك مخاطب هو الله جل وعلا وأن يكون هناك المخاطب يتوجه إليه الخطاب وهو المكلف أنتم مخاطبون أو لا إن كنتم عقلا فأنتم مخاطبون طيب. الشرط الثالث لا بد يكون هذا الخطاب متعلق بأفعال المكلفين قصص الأنبياء وما ذكر من خلق الله عز وجل للكون هذا لا يسمى حكما شرعياً. قل هو الله أحد آه. هذا من صفات الله عز وجل ليس من أفعال المكلفين ومن ثم لا يسمى حكما شرعيا هذا حكم معتقد لا بد أن يكون هذا الفعل من أفعال المكلفين أفعال الحيوانات لا تدخل معنا أفعال المجانين لا تدخل معنا أفعال الصبيان لا تدخل معنا ليست من الإحكام الشرعية لكن ما يتعلق بالمكلف كما لو كان للمجنون ولي يجب عليه القيام على شؤون المجنون يجب عليه ضمان ما أتلفه المجنون من مال المجنون هذا تعلق بفعل الولي والولي حينئذ من المكلفين قال بالاقتضاء الاقتضاء المراد به الطلب ما معنى كلمة الاقتضاء؟ الطلب سواء طلب فعل أو طلب ترك إن الأبرار لفيه نعيم حكم شرعي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف ليس مكلف الأبرار إذن هو حكم شرعي لكنه ليس بالاقتضاء أو التخيل أو الوضع وبالتالي لا يكون من الأحكام الشرعية طيب إذن الخلاصة أن الحكم الشرعي عند الوصوليين هو ذات خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التأخير أو الوضع أقس احكام تنقسم الى قسمين احكام تكليفية وهي التي فيها الطلب واحكام وضعيه وهي التي فيها ربط حكم بآخر ربط حكم باخر مثال ذلك قال الله عز وجل اقيم الصلاة لدلوك الشمس اقم هذا طلب فهذا حكم تكليفي لدلوك الشمس هنا جعلنا دلوك الشمس وهو زوال الشمس وانتقالها من وسط السماء إلى جهة المغرب هذا يسمى الزوال الدلوك هو سبب وجوب صلاة الظهر فكونه سببا هذا يسمى حكم وضعي يسمى حكم وضعي قال المؤلف والأحكام سبعة يعني يقسم الأحكام الشرعية إلى سبعة أقسام القسم الأول الواجب مثاله صلاة غلط نقول إيش؟ الصلوات الخمس يعني الصلاة يشمل صلاة الليل ويشمل سنن الرواتب فإذا تبديلك بالصلاة هذا ما يصح إذن نقول إيش؟ الصلوات الخمس هي اللي واجبة متعينة. وهناك مندوب مثل ماذا المندوب والسنن ما جبته شيء جديد الصلوات الرواتب الصلوات السنن الرواتب فهذا هو المندوب الثالث المباح هو الذي يجوز فعله ويجوز تركه إذن الواجب لابد من فعله ومن فعله فإنه يؤجر متان والتقرب لله عز وجل ومن تركه فإنه يستحق العقوبة ويأثم مثل الصيام شهر رمضان لمن وجدت عنده شروط الصيام وأما المندوب فإنه طلب الشارع لكن طلب غير جازم وبالتالي من فعله فإنه مأجور ومن تركه فإنه لا يعاقب القسم الثالث المباح وهو الذي يجوز فعله ويجوز تركه ولا مدح ولا ذم لا في فعله ولا في تركه أنا لا أن جالس على الكرسي بهذه الطريقة هذا الجلوس ما حكمه مباح ليس فيه طلب ولا طلب للفعل ولا طلب للترك فيكون مباحا ما حكم الذهاب ما حكم الجلوس كل هذه نقول لا يوجد فيها طلب لا للفعل ولا للترك فيكونوا مباح. القسم الثالث المحظور وهو ما طلب الشارع تركه الحكم الرابع ما, ما, تركه ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام هذا المحظور وبالتالي من فعله تقربا فمن فعله عالما به فإنه آثم يستحق العقوبة ومن تركه تقربا لله عز وجل فإنه يؤجر مثال ذلك الزنا مثال ذلك النظر الحرام من فعله فإنه يعاقب من تركه إن تركه لله فهو مجور تركه لغير الله لا يوجد طيب القسم الخامس المكروه وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ففاعله تكربا لله له اجر ها لازم نخطي في عشان تنتبهون اذا المكروه فاعله آه. لا ياتئ واتركه تقربا لله يؤجر تاركه تقربا لله يؤجر من يمثل له نعم الشرب قائما من تركه لله عز وجل فانه يؤجر عليه من فعله فانه لا عقابه عليه ولا ثوابه مثال اخر موطن خلاف طيب قال المؤلف الحكم السادس الصحيح ما هو الحكم السادس الصحيح الصحيح هو الحكم الذي تترتب عليه آثاره إذا كان هناك فعل تترتب عليه آثاره فإنه يعد صحيحا مثال ذلك ما هي الآثار الشرعية المترتبة على البيع انتقال الملك بين الباع والمشتري في الثمن والمبيع لو لم يحصل انتقال للبيع فهذا دليل على أن البيع لم يصح مثال ذلك هذه العمارة الكبيرة التي بجوار المسجد بيعتها على زميلك بثلاثمائة ريال آه. هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح هل ينتقل الملك وتصبح مالكا للعمارة؟ أصلا البائع لم يملك العمارة فمن ثم هذا بيع فاسد بيع باطل ومن ثم لا تترتب عليه آثاره فلا ينتقل الملك ولا يملك المشتري هذه العمارة إذن عرفنا أن الصحيح هو ما يثمر الآثار المرتبة عليه وأن الباطل ما لا يثمر الآثار المترتبة عليه هناك أحكام أخرى لم يذكرها المؤلف من مثل الشرط الطهارة شرط للصلاة لو صلى بدون طهارة لماذا؟ لأنه لم يوجد أحد الشروط وهو الطهارة وهناك موانع مثال ذلك صلى وفي أثناء الصلاة قه, قه ورفع صوته بالضحك عاليا نقول تبطل صلاته ليش؟ وجد عنده مانع من موانع صحة الصلاة وهو القهقها وهناك سبب مثل ما مثلنا قبل قليل بزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هناك ايضا اداء وهو فعل العبادة في وقتها لما صليت الظهر في وقتها قل هذا اداء وهناك إعادة كما لو وجدت جماعة بعد ذلك فكررت الصلاة معهم تسمى إعادة لو قدر أنك لم خرج وقت الظهر تبين أنك لم تصلي وأنت على طهارة نقول لك أعيد الصلاة إعادة الصلاة هذه تسمى إعادة وفي نفس الوقت تسمى قضاء إذن القضاء فعل الشيء بعد خروج وقته المقدر شرعاً قال المؤلف أقسام الحكم التكليفي القسم الأول الواجب عرفنا الواجب فقلنا هو ما طلبه الشارع طلبا جازما والواجب له صيغ له صيغ من أمثلة هذه الصيغ لو قال الشارع واجب لو قال حتم عليكم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب يعني فرض وأصبح واجبا قال ولله على الناس حج البيت إذا هذه الصيغة من صيغة الوجوب دال على الواجب مثل أيضا فعل الأمر إن الله يأمر بالعدل هذا للوجوب أيضا صيغة افعل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسلوا هذا فعل امر يدل على الوجوب إذن هناك صياغ خاصة تدل على الوجوب من الذي يعرف الصياغ الدال على الوجوب هم علماء الشريعة وهناك قواعد معينة مثال ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق يطوفوا فعل مضارع مسبوق بالأمر بالام يفيد الوجوب فمن شهد منكم الشهرة فليصمه يصم فعل مضارع مسبوق بإلام الأمر فيفيد الوجوب إذن هناك قواعد معروفة عند العلماء إذا كان الفعل واجبا ماذا يترتب عليه يثاب الإنسان على فعله بشرط أن ينوي التقرب لله وينوي الأجر الأخروي لو أنه صلى رياء وسمعة قال طيب أنا فعلت الواجب وأنتم تقولوا المفعله يثاب لكنك لم تفعله تقربا لله عز وجل وكذلك لا يثاب عليه إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه قالنا الحمد لله صليت أستحق الأجر قالنا لا أنت صليت وأنت على جنابه عامدا بل أنت آثم بهذه الصلاة ولذلك قد يفعل الإنسان الفعل ولا يجر عليه بل مرات يفعل الفعل بشروطه وأركانه ثم يحبط أجره وثوابه كما لو ارتد أو أتى بمبطل من مبطلات العمل تارك الواجب قد يعفو الله عز وجل عنه قال ويعاقب على تركه يعني أن من ترك الواجب فعليه عقوبة مستحق للعقوبة قد يعفو الله عز وجل عن تارك الواجب فضلا منه جل وعلا قلت من الواجبات قبل قلي صلاة الجماعة كذا صلاة الجماعة لو كان تاركا لهذا الواجب قلنا هو مستحق للعقوبة إذا تاب تاب الله عليه لو قدر أنه مات قبل أن يتوب نقول هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ورحمه قد يترك الإنسان الواجب نسيانا فلا يعاقب عليه لأن الله قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان الحكم الثاني قال المندوب مثلت للمندوب بأي شيء سنن الرواتب صلاة الليل صلاة التراويح صلاة الويتر عند الجمهور صلاة الظحى في الصيام صيام الاثنين صيام الخميس هذا مندوب ما معنى مندوب طلبه الشارع طلبا غير جاسم ماذا يترتب عليه أن فاعله تقربا لله مأجور مثاب ومن تركه فإنه لا يعاقب على تركه وتلاحظون أنه لابد من أن ينوي الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة لو بعمله غير وجه الله فهذا ريا وسمعة بعض الناس قد يفعل العمل لوجه الله لكن يريد به الدنيا مثال ذلك بعض الطلاب يصلي يحافظ على صلاة الليل من أجل أن يوفقها الله في دروسه الدنيوية فنقول هذا لا يؤجر لأنه لم يقصد بصلاته هذه الأجر الأخروي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ نو... هذا ما نواجر الآخرة ما يكون له أجر إلى آخرة ولكن ليس عليه عقوبة لأنه قصد بوجهه وجه الله قصد بعمله وجه الله رجال ذلك في صلاة الاستسقاء لماذا صليت قال لله للي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي شرك لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي نقول ليس له أجر في الآخرة لماذا لم ينوي أجر الآخرة لكنه ليس عليه عقوبة طيب النوع المندوب قد يسمى مرة باسم السنة يسمى المستحب يسمى المرغب فيه وله أسماء أخرى وله صيغ تدل عليه من أمثلة ذلك ما لو رتب الشارع الأجر والثواب على عمل فهذا يدل على أنه مطلوب وأنه مندوب من يمثل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر صيام رمضان ورد في الدليل الآخر أنه واجب بقوله فليصم صيام الست لم يرد دليل بإيجابه ومن ثم نقول هذا من دوبل ان الشارع قد رتب عليه الاجر والثواب الحكم الثالث قال المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اذا المباح لا ثواب فيه لذاته ولا عقوبه فيه لا بالفعل ولا بالترك المباح قد يوجد من بعض الناس من يمثل المباح النوم تحبون النوم نعم الجلوس طيب بعض الناس الأكل يأكل رز يأكل فاكه هذا مباح بعض الناس قد ينوي التقرب بأكله لأنه يتقوى به على طاعة الله عز وجل فيؤجر عليه لا لانه مباح وانما لانه انتقل من كونه مباحا الى كونه مندوبا لان تلاحظون ان الافعال الشرعيه تكون على ان الاحكام الشرعيه على الافعال ولا تكون على الذوات الشرعيه على ان الاحكام الشرعيه واضح لكم الأكل هذا فعل لكن الرز ما تقول ما حكم الرز وانما يقال ما حكم اكل الرز ما حكم بيع الرز إذن الذوات ليس عليها أحكام الأحكام إنما تكون على الأفعال طيب الأفعال قد يختلف حكمها بالنسب من شخص إلى شخص ومن ظرف إلى آخر مثال ذلك صلاة النافلة المطلقة ركعتين ما حكمها؟ صلاة ركعتين ليست واجب ما حكمها؟ نقول إذا كانت في أوقات النهي فهي حرام وإذا كانت في غير اوقات النهي فهي مستحبة إذن الفعل الواحد قد يختلف اختلاف الظروف المحيطة به الصلاة صلوات الخمس بالنسبة للمغمى عليه ليست واجبة بالنسبة للمرأة الحائض ما حكمها حرام لو صلت المرأة الحائض الصلوات الخمس فإن صلاتها حرام إذن تختلف الأحكام باختلاف النسب هذا بالنسبة للاحكام الشرعية المباح قد يسمى جائزا ويسمى حلالا ويقال عنه لا جناح فيه وله في الأدلة الشرعية عدد من الصيغ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا في التجارة في الحج نفيه للجناح هذا يدل علاء الإباحة. ما جاء فيه التخيير الأمر بعد النهي يدل على الإباحة لعلنا ننهي الأحكام الخمسة ثم نسمع لسؤالك أو في المباح فضل مرأة الحائض مكلفة ليست غير ما يقال بأنها غير مكلفة مكلفة لكنها لا تكل في هذا الفعل وهو الصلاة المكلف من هو من وجد فيه صفتان العقل والبلوغ المرأة الحائض عاقلة ولا ليست بعاقلة بالغة ولا ليست ببالغة إذن هي مكلفة الصبي فعله بالنسبة للصلاة مستحب فدلك هذا على أن الحكم يختلف وليس له على طريق يختلف باختلاف شروطه وضوابطه وما يقترن به الحكم الرابع المحظور وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما مثل ماذا من مثل أكلوا الرباء شربوا الخمري طيب الخمر حرام ولا ليست حرام لا نقول الخمر ذات وإنما نقول شرب الخمر حرام إتلاف الخمر واجب وهكذا إذن عرفنا أن الحكم يكون على الأفعال طيب المحظور يثاب على تركه متى نوابه التقرب لله عز وجل من ترك شرب الخمر لله فهو مأجور من ترك شرب الخمر خوفا على صحته أو لأنه لا يريد أن يدفع المال فهذا ليس له أجر لأنه لم يتركه لله ولا للدار الآخرة المحظور من فعله فإنه مستحق للعقوبة القسم الخامس المكروه والمراد به ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم ويترتب عليها أن من فعله فلا عقوبة عليه ولا ثواب له ومن تركه لله فإنه يؤجر فإنه يؤجر من يمثل لنا بالمكروه الأكل مضطجع طيب قال نقيض المستحب قد يكون مكروها ونقيض المكروه يكون مستحبا هل يمكن أن يكون في الفعل الواحد تحريم ووجوب أجيب مثال ذلك الفعل الواحد قد يكون بالعين فعل هذا الفعل الذي وقع في الساعة الفلانية من زيد. هذا لا يمكن أن يكون حلالا لا يجتمع فيه حكمان إما حرام أو واجب أو مباح لا يمكن أن يكون له حكمان في وقت واحد لكن الفعل الواحد بالنوع باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأزمان أو باختلاف النسب يمكن أن يكون بعضه حلالا وبعضه حراما مثال ذلك السجود ما حكمه السجود لله منهما هو واجب ومنهما هو مندوب والسجود للصنم ما حكمه شرك حرام تحريما قطعيا خروج من دين الإسلام إذن هذا الفعل الواحد بالنوع يمكن أن يكون بعض أفراده من الحرام وبعض من الحلال وبعض من الواجب لكن هذا فعل واحد بالنوع عندك سؤال؟ نعم اسأل واجبان في وقت واحد فما الذي يقدم نعم إذا وجد واجبة تعارض واجبان في وقت واحد هناك قواعد في الشريعة يسمى قواعد التعارض نأخذها ان شاء الله في أواخر المباحث بحيث يقدم الأوجب يقول نجاسة لحم الخنزير نقول النجاسة هذه ليست حكما تكليفيا النجاسة هذا حكم شرعي لكنه ليس حكما تكليفيا الأحكام التكليفية لا تتعلق إلا بالذوات أما النجاسة هذا ليس حكما تكليفيا من الأحكام الخمسة ومن ثم قد يتعلق بالذوات النجاسة الطهارة هذه قد تتعلق بالذوات لكن الأحكام التكليفية لا لا تتعلق ما الفرق بين أن ينوي العمل لله وأن ينويه للدار الآخرة مرات قد ينوي الإنسان العمل لله من أجل أن يؤجره في, الأجر في الدار الآخرة وقد ينوي بعمله الدنيا أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله انتهينا من الأحكام التكريفية نتدارس في اللقاء الآتي الأحكام الوضعية أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فهم كتابه وعمل به وسار على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم أعيد الأمة إلى دينك عودا حميدا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد لقاؤنا إن شاء الله بعد يومين في الدرس الثاني نراكم ان شاء الله على خير أيها المشاهدون الكرام أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير وأن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان والعلم النافع كما سأله جل وعلا أن يحقنا دماء المسلمين وأن في بلدانهم وأن يكون عونا للمظلومين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل تون ما وَقرقصسنُ فوتبي